المر يا صاحبي يفرق عن الحال والنار ما تحرق الا رجل واطيها الناس الوقت الأول تغير حيلي الغالي معاد بهرب عين تشيلك بيادي شخص ضحك لي أخذ أقوالي وما كلها رجاها بسمعها بحكيها المر يا صاحبي افرق على الحالي والنار ما تحرق الا رجل والي قل لي حكى بي وصار بصف عذالي أسامحك كيف لكني اعديها الصبر طيب وعندي المثل عالي بالراضي الناسي لها سويها المر يا صاحبي يفرق على الحال والنار ما تحرق الا رجل واطيها الناس ما همها جرحي ولا حالي اليوم. كل نيابي نفسي بديها الله يرضى عليك بريح وبالي الكلمة اللي تهين النفس ما بيها دم المرات بوقتنا التالي وش يبغى في حياة شان تاليها المر يا صاحبي يفرق عن الحالي والنار ما تحرق إلا نجل وان